الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. لا زلنا نتابع الحديث حول أقسام جنس العله وقد سبق ان بينا إطلاقات العله من جهة اللغة العربية الحديث المعل أو المعلل أو المعلول. وذكرنا متى يقع. تقع العلة في السند أو متى تقع في المتن وحده أو فيهما معا ومتى تكون قادحة وغير قادحة ثم ذكرنا بعض أجناس العلة ذكرنا مثلا أن يكون السند ظاهره الصحة وفيه من لا يعرف بالسماع يعني ممن روى عنه وذكرنا حديث كفاره المجلس وقلنا فيه موسى بن عقبه لا يذكر سماعه من سويل بن أبي صالح وذكرنا أيضا النوع الثاني أن يكون الحديث مرسلا من وجه لكن روى الثقات الحفظ وأسنده من وجه ظاهره الصحة كذلك ذكرنا النوع الثالث أن يكون الحديث, الحديث محفوظا عن صحابين ولكنه يروى عن غيره إما لاختلاف بلد رواته مثل رواية المدنيين على الكوفيين أو العكس أو العكس كما ذكرنا أيضا يعني بعض ما قيل على حديث إني لا الله وأتوب إليه في اليوم سبعين مرة في رواية مئة مرة قلنا الحديث صحيح من طرق أخرى ووقفنا على النوع الرابع النوع الرابع أن يكون محفوظا عن صحابي فيروى عن تابعيين يقع الوهم بالتصريح بما يقتضي صحته بل ولا يكون معروف من جهاته وقلنا كحديث زهير ابن محمد عن عثمان بن سليمان عن أبيه انه سمع رسول الله يقرأ في المغرب والطور ولعل هنا وقفنا لكن قلنا في ثلاث علل. ثم طرأ طارئ ووقفنا وقلنا نرجئ تمام الحديث غدا إن شاء الله وكما وعدتكم نتم إن شاء الله درسنا المتعلق حديث المعل أو المعلول أو المعلل هذه العلة التي أشرنا إليها البارحة قلنا ثلاث ثلاث علل الأولى في حديث هذا الذي الل سبق في ثلاث علل عل العلة الأولى عثمان هو ابن ابي سليمان عثمان هو ابن أبي سليمان العله الثانيه لان ذكرنا ان هذا الحديث يعني حديث الذي سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا في المغرب والطور فقلنا بان فيه علا ثلاث ففي سند هذا الحديث عثمان شكون هو العثمان هو ابن ابي سليمان والعله الثانيه هو يروى عن نافع ابن جبير ابن مطعم عن أبيه والعلة الثالثة أبو سليمان هذا لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم بل ولم يراه إذ كيف يروى عنه الحديث العلة الخامسة أن يكون روي بالعنعانة وسقط منه رجل والذي دلنا على هذا طرق أخرى محفوظة مثلا كحديث مثلا أنهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليله فرمي بنجم إلى آخر الحديث هذا رواه يونس فاسقط ابن عباس بين علي بن الحسين ورجال من الانصار وذكر ابن عوجينا وشعيب والأوزعي وغيرهم أيضا العلة السادسة أن يختلف طائفة من الرواة أو أن يختلف على رجل بالإسناد وغيره بالإسناد وغيره ويكون المحفوظ عنه ما قابل الإسناد الحديث علي بن الحسين بن واقيد عن ابيه عن عبد الله بن بريده عن أبيه عن عمر قال قلت يا رسول الله مالك افصحنا إلى آخر الحديث فهذا أيضا فيه يعني علته ماذا؟ علته ما أسنده عن علي ابن خشرام حيث قال ثنى علي ابن الحسين ابن واقيد بلغني أن عمر فذكره فذكره كما قال الحاكم في معرفة علوم الحديث العلة السابعة الاختلاف على رجل في تسميه شيخه أو تجهيله حال حديث المؤمن غر كريم والفاجر خب اللعيم وهذا حديث مشهور على الألسنة هذا رواه أبو شهاب عن الثوري عن حجاج عن يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلامة عن أبي هريرة مرفوعا وأيضا رواه محمد بن كثير فقال رجل بدل يحيى ابن أبي كثير بدل يحيى ابن أبي كثير كما قال الحاكم في المعرفه كذلك العله الثامنه يعني مثلا ادرك الراوي شخصا وسمع منه لكنه لم يسمع منه احاديث معينه فاذا رواها عنه بلا واسطه فعلتها انه لم يسمعها منه اما اذا رواها بواسطه فارتفعت العله حال حديث افطر عندكم الصائمون فقد رواه روح ابن عبادة عن يشام ابن أبي عبد الله عن يحيى ابن أبي كثير عن آنس أن النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحديث وأنتم تعلمون أنه لا شك أن يحيى ابن أبي كثير رأى آنسا ولكنه لم يسمع منه هذا الحديث قد تقول لي ما الدليل على هذا الدليل على هذا ما روى ابن, أبي أبن المبارك عن يشام عن يحيى قال حدثت عن أنس يعني حدثه غيره بواسطة فإذن هو لم يسمع هذا الحديث من أنس مع أنه أدرك أنسا رضي الله عنه التاسع أن تكون للحديث طريق معروفة مثلا يروي أحد رجالها حديثا من غير تلك الطريق فيقع بناء على الجادة في الوهام كحديث المنذر مثلا ابن عبد الله عن عبد العزيز بن الماجيشون عن عبد الله ابن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفتتح الصلاة قال سبحانك اللهم وبحمدك الحديث هذا الحديث له علة ولكنها صحيحة احتقال الحاكم لهذا الحديث علة صحيحة المنذر ابن عبد الله أخذ طريق أمثى المجرافي ثم رواه باسناد إلى مالك ابن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز حدثنا عبد الله, عبد الله ابن الفضل عن الأعرج عن عبيد الله ابن أبي رافع عن علي عن علي رضي الله تعالى عنه فذكره العاشر أن يروي الحديث راو مرفوعا من وجه وموقوف من وجه حديث إعادة الصلاة من الضحك دون الوضوء هذا رواه أبو فروى الرهاوي عن أبي عن جدي عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر مرفوعا ورواه وكيع موقوفا ولذلك قال الحاكم فقد ذكرنا إلى الحديث على عشرة أجنس وبقيت أجناس لم نذكرها وإنما جعلتها مثال لأحاديث كثيرة معلولة ليهتدي إليها المتبحر في هذا العلم فإن معرفة عل الحديث من أجل هذه العلوم وهذا صحيح هذا الأدق علم وأجل علم هو علم العلل علم العلل ولكن كيف ندرك العله في الحديث وبماذا تدرك بماذا تدرك العلاء في الحديث هذا أجاب عن هذا السؤال ائمه كبار في هذا الفن فمثلا إذا رجعنا إلى معرفة علوم الحديث ورجعنا أيضا إلى علوم الحديث لابن الصلاح المقدمة ورجعنا أيضا إلى كتب العلال نرى أنهم يقولون بأنه يستعان على إدراك العله بتفرد الراوي وبمخالفة غيره له مع قراء تنضم إلى ذلك تنبه العارف بهذا الشأن على إرسال في الموصول أو وقف في المرفوع أو دخول حديث في حديث أو وهم واهم بغير ذلك بحيث يغلب على ظنه ذلك فيحكم به أو يتردد فيتوقفه وكل ذلك مانع من الحكم بصحة ما وجد من ذلك فيه ولا يمكن معرفة تفرد الراوي ومخالفته معرفة, معرفة تفرد الراوي ومخالفته لغيره إلا إذا جمع طرق الحديث إذا جمع طرق الحديث ونظر في اختلاف رواته وضبطهم وإتقانهم فأدرك ذلك أدرك ذلك ولذلك كما سبقا قلنا بأن إمام العيلة علي بن المديني قال الباب إذا لم تجمع طرقه لم تعرف علاته وفي بعض الأحيان قال الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه وقال الخطيم السبيل إلى معرفة علة الحديث أن يجمع بين طرقه وينظر في اختلاف رواته ويعتبر بمكانهم من الحفظ ومنزلتهم في الاتقان والضبط ولذلك قالوا أيضا كما قال الإمام أحمد الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تفهمه أو إذا لم تجمع طرقه لم تفهمه والحديث يفسر بعضه بعضا وقد بينت هذا في كتاب إعلام الخائض بجواز مس المصحف للجنوب والحائض إذن هذا فيما يتعلق أو بعض ما يتعلق في العيلل العيلل وبعض أجناس العيلل فحتى يصبح الإنسان متمكنا في هذا العلم ينبغي أن تكون له دراية بكتب العيلل كما سيأتنا إن شاء الله وأيضا سبقا قلنا بأن العله قد تطلق على غير معناها الاصطلاحي وقلنا أيضا معرفة عيلة الحديث من أجل علوم الحديث وأدقها يعني النوع هذا يحتاج المحدث إلى كشف العيلة الغامضة والخافية التي لا تظهر إلا لمن تمرس و يعني أقام مدة طويلة يبحث في هذا الفن الجهابذة في هذا الفن كما قلنا يعني يتطرق التعليل أيضا إلى الإسناد الجامع شروط الصحة ظاهرة لأن الحديث الضعف لا يحتاج إلى البحث عن علاله لأنه هو معلوم لديكم مرضود لا يعمل به وبينا أيضا بما يستعان على إدراك العلة فأمور يعني كما قلنا عندما ذكرنا كلام ابن الصلاح أمور يستعان بها على إدراك العلة تفرض راوي مخالفة غيره له قراء أخرى تنضم إلى ما قلنا يعني تنضم إلى تفرض راوي ومخالفة غيره والطريق إلى معرفة العلة هو جمع طرق الحديث والنظر في اختلاف الروات والموازنة بين الضبط والإتقان ثم آنذاك يبقى لك الحكم الحكم على الرواية المعلولة وأيضا سبق ان بينا بأن العلة تقع في الاسناد وهو الأكثر يعني بحال إذا عللنا الحديث بالوقف أو عللنا بالإرسال وتقع في المتن وهو قليل مثل حديث نفي قراءة قراءة نفي قراءة البسمة وأيضا قلنا بأن العلة إذا وقعت في الإسناد تقدح في المتن تقدح في المتن أو لا يعني ذكرنا التفصيل قد تقدح في المتن مع الإسناد مع قدحها في الإسناد وهذا مثل التعليل بالإرسال وقد تقدح في الإسناد فقط ولكن المتن صحيح ولكن المتن صحيح كحديث البيعان بالخيار البيعاني بالخيار فقد غلط يعلى على سفيان الثوري في قوله عمر ابن دينار عمرو ابن دينار بينما هو مش عمر ومش عمر إنما هو عبد الله بن دينار الإسناد متصل صحيح الإسناد متصل صحيح كذلك الحكم حكم هذا النوع يعني حكم المعلل او المعل أو المعلل يعني طبعا أنتم تعلمون, تعلمون أن الأصل المعلل أو, المعلل أو المعلول الأصل فيه الضعف هذا متى؟ على الإطلاق؟ لا ليس, تع... ليس على الإطلاق إنما إذا كانت العلة قادحة إذا كانت العلة مع تفصيل سبق في الدرس الماضي ثم أيضا جاء دور الأسئلة بعد أن نشير إلى أن هناك مؤلفات ومصنفات اعتنت بهذا الفن يعني ككتاب العيلة لابن المديني وقد قرأته وكتاب قيم بتحقيق الأعظم جمع الآن ما بقي منه أو ما وجد منه جمع في مجلد هو كتاب كبير ولكن الذي وجد الآن وجد مجلد كذلك على الحديث لابن أبي حاتم هو هذا كتاب أيضا جيد وإن كان يحتاج إلى خدمة فمن خدمه في الحقيقة يعني لم يكلف نفسه كثيرا في البحث وهو في مجلد في خمس مجلدات وكذلك أيضا العيلان ومعرفة الرجال للإمام أحمد وهذا أيضا يعني كالسابقين قرأته أيضا في داخل السجن يعني العيلان في ثلاث مجلدات هذا م كذلك العيل الصغير للترمذي وقد قرأته والعيل الكبير كذلك وأيضا العيل الواردة في الأحاديث النبوية للدارقطني وهو أجمع كتاب وأشمل كتاب وأوسع كتاب وأكبر كتاب في العيل على حسب على حسب علمي وقد قرأته الحمد لله كاملا كاملا والآن طبعة كاملا يعني كان مطبوع منه طرف فقط والآن طبعة كاملا ولعل هناك كتب أخرى في العيلل ومن المتأخرين الشيخ مقبل ألف كتابين في العلل ألف كتابين وواحد علّه أحاديث ضايرة الصحة واحد في العيلل إذن هذا هذا الكتاب أيضا أو الكتابان نافعان في هذا الموضع في هذا الموضوع وهناك أيضا واحد عامل يعني منظومة كبيرة في المعل وشرحها هو كتاب مجلد ضخم أيضا يعني مفيد وفيه فوائد كثيرة, في فوائد كثيرة وهناك مؤلفات أخرى لعلها تخفى عنا لأن بيننا وبين الذهاب المكاتب ثماني سنوات ونحن محبوس والحمد لله يا رب العالمين الآن جاء دور الأسئلة ما هو الحديث المعل أو المعلل أو, أو المعلول دائما اذكر هذه الاسماء الثلاثة لان من العلماء من أطلق عليه الحديث المعل ومنهم من أطلق عليه الحديث المعلول ومنهم من قال الحديث المعل يعني بحال ومنهم من أنكر وسم ما ما بعله مشمول معللا ولا تقول معلول يعني كما قال العراقي ما هو الحديث المعل وما تعرفه يعني لغه واصطلاحا وما هو الطريق إلى معرفته وبما يستعان على معرفته وإلى كم ينقسم وما هي اطلاقاته في اللغه وما هي أجناس العله مثل بكل مثال وما هي العلل إذا كانت في السند أو في المتن متى تكون قادحة ومتى لا تكون قادحة وما حكم المعلل هذه بعض الأسئلة وهي في الحقيقة أكثر ثم قال المصنف رحمه الله بعد أن ذكر يعني العلة وما بعض ما قيل فيها حيث قال وما بعلة غموض أو خفاء معلل عندهم قد عرفا البيت ما فيه إشكال في معظم مفهوم لديكم إذا كان ماشي مفهوم لابد نراجعه ماشي مشكل يعني المقصود المناقشة بيننا ما كانش أنا الشيخ والتلميذ لا المقصود يعني رفع الجهل عن أنفسنا جميعا والنقاش يعني ما كانش هنا مسألة رئاسة مش الشيخ والطالب كلنا طلبتين مفهوم طيب الآن عندنا المضطرب المضطرب المضطرب بضم الميم وكسر الراء كما قال العراقي اسم فاعل يعني قال بمعنى يعني والاضطراب موجب للضعف هذه عباره حفظتها في أول ما قرات كتاب الشرح الالفيه للعراقي والاضطراب موجب للضعف يعني سمعتها من أحد الشيوخ قال والاضطراب عندما وصلنا إلى المضطرب المصنف ماذا قال وذو اختلاف سند او متن مضطرب عند اهيل الفني وذو اختلاف وذو اختلاف سنند وحديث صاحب اختلاف في السنن أو في المتن يسمى عند أهل الفني مضطربا هذا معنى والحديث صاحب اختلاف ذو بمعنى الصحبة وذو الصحبة ووزن فعل وذو اختلاف أي الحديث صاحب اختلاف في السنن أو في المتن يسمى عند أهل الفن يعني أهل هذا الفن مضطربا مضطربا هذا معنى وأهيل عندما قلش عند أهلي قال عند أهيلي هذا تصغير طبعا وأنتم تعلمون أن الأصل في التصغير إما أن يكون للتحقير أو للتقليل ولكن هناك فائدة أخرى هو للتعظيم والتفخيم مثلا دويهية القيامة عظيمة تصفر منها الأنامل والقيامه ولذلك من فوائد التصغير أيضا التعظيم والتفخيم فوائد التصغير يا خليلي وانتم تذكرون لعل هذا تحقير أو تعظيم أو تقليلي عند أهيل الفن فهنا التصغير من أجل التفخيم والتعظيم يعني أن الحديث إذا وقع الاختلاف في سندي أو في متنه أو وقع فيهما معا فهو المعروف عند أهل الفن عند أهل الحاديث بالمضطرب وسيأتي أن الاختلاف السند قد يكون إما من جهة راو واحد بأن رواه مرة بوجه وعلى وجه ومرة على وجه آخر خالف به الوجه الأول أو أكثر من راوي واحد يعني بأن رواه كل جماعة أو كل واحد على وجه يخالف آخر أو يخالف غيره أو مخالف للآخر إما في الوصل أو في الإرصال أو في إثبات راوي أو في حذفه، إما في وصل سنده، والاختلاف في المتن يكون أيضا إما في اللفظ وإما في المعنى مع المساواتين يعني في جميع ما تقدم يعني في الصحة وعدم إمكان الجمع بينهما فإن رجح احدهما مع الآخر هذا لا يعتبر مضطربا بل العبر آنذاك للأرجح وإذا أمكان الجمع بينهما أيضا لا يمكن أن نحكم عليه بالاضطراب بل صحيحا يكونوا صحيحا أو يكون حسنا ومطلقاً سواء كان من راو واحد او من رواة ثقات واذا لم يكن الترجيح يعني ممكن حاولنا لكن امتنع الجمع فالحديث انذاك يقال له مضطرب والاضطراب موجب للضعف كما قلنا يعني لان الاضطراب يشعرك بعدم ضبط راويه او رواته الا في حال الاختلاف في اسم راوين او في اسم ابيه او في نسبه مع انه يكون ثقه مع كونه ثقه في الحديث وان وقع فيه اضطراب يحكم له بالصحه يحكم له بالصحه مش معنى ان المضطرب كله بهذا الاسم عندما تسمع المضطرب فتقول بانه ضعيف لا فالاضطراب اذا وقع مثلا في السند ذكر الـ الـ الـ احمد شاكر و وغيره يعني حديث المساله سأله أبو بكر الصديق يا رسول الله أراك شيبت قد أسرع إليك الشيب فقال شيبتني هود وأخواتها يعني صورة هود وهذا طبعا الإمام الدار قطني في العيلان بأن هذا حديث مضطرب لأنه لم يروأ إلا من طريق أبي إسحاق بينما اختلف عليه الرواة على نحو من عشرين أو من عشرة اوجه فمنهم من قال بانه من رواه عنه مرسل ومنهم من رواه موصلا ومنهم من جعله من سند أبي بانكم ومنهم من جعله من سند سعيد ومنهم من جعله من سند عائشة ورواته كلهم ثقات، يعني ما يمكنش يترجح واحد الجانب على واحد الجانب وكذلك حاولنا الجمع فتعذر فتعذر إذن هذا الحديث شيبت نهود وأخواتها، فاختلف فيه الرواة على أبي اسحاق فقيل عنه عن عن عكرمة عن أبي بكر، ومنهم من قال من زاد بينهما ابن عباس، ومنهم من قال عن عنه عن ابن أبي جحيفاء عن أبي بكر، ومنهم من قال عن البراء عن أبي بكر، ومنهم من قال عن أبي ميصر عن أبي بكر. ومنهم من قال عن مسروق نعشه عن ابي بكر ومنهم من قال عن علقما عن ابي بكر ومنهم من قال عن عامر بن سعد البجري عن ابي بكر ومنهم من جعله عن عامر بن سعد عن ابي عن ابي بكر ومنهم من جعله عن مصعب بن سعد عن ابي عن ابي بكر ومنهم من جعله عن ابي الاحوص عن ابن مسعود ان هذا الاضطراب واقع وهذا الاضطراب وقع في السند اذا قد يقع ايضا في المد لكنه قليل يعني قليل الوجود إذن وهكذا فمثلا هذا مثل هذا النوع هذا يقال له مضطرب ومشي بالضروري يكون ضعيف ماشي بالضروري يكون ضعيف اذا طيب ما هو المضطرب لغه المضطرب بضم الميم وكسر الراء قلنا اسم فاعل المضطرب اسم فاعل من من الاضطراب من الاضطراب والاضطراب شنو معناه الاضطراب طبعا هو اختلال الامر واختلافه هذا في اللغه وفساد النظام واصله من اضطراب الموج اذا كثرت حركته ويق يعني وضرب بعضه ببعض ويقارف المضطرب في الاصطلاح هذا من جهه اللغة يعني المضطرب من جهه اللغة والمضطرب من جهة الاستلاح يقولون ما روي على اوجه مختلفة متساوية في القوة وقد ذكرنا عن قبل التعريف لماذا؟ لي... لماذا ذكرنا؟ لنعرف التعريف جيدا يعني كي يوقع اضطراب في السند أو في المثن على وجه لا يمكن فيه الجمع ولا الترجيح. إذن قال العلماء كل حديث ورد في الإشكال ورد على اشكال متعارض متدافع لا يمكن التوفيق بينه وبينه بل وكي يكون الجمع بين تلك الروايات إما متعذر أو متساوية في القوة يعني من وجوه الجمع بحيث لا يمكن ترجيح أحدهما أو إحداهما على الأخرى بوجه من وجوه الترجيح. هذا يقال له أنا ذاك مضطرب وطبعا بشي يحصل الاضطراب لما كيوقع بهذا الشكل هذا فسيكون لابد يعني يكون هناك شروط بشي يتحقق هذا الحكم هذا فسيكون هناك شروط اختلف العلماء في هذه الشروط كي يجعل أغي شرطين فقط يعني قالوا باش يوقع اختلاف رواية الحديث بحيث لا يمكن الجمع بينها هذا الشرط الأول الشرط الثاني قالوا بشرط أيضا يكون التساوي بين الروايات يعني التساوي فيه كيف يتجلة؟ كي يتجلة في القوة يعني بحال, بحال من حيث القوة في تساوي الروايات في القوة وبحيث لا يمكن أيضا ترجيح رواية على أخرى ترجيح رواية على أخرى أما مثلا إذا ترجحت إحدى الروايات على الأخرى لكن لا يمكن يمكنش يقول أنه مضطرب ان صفة الاضطراب تختفي. تختفي إذا كان الجمع بينها بشكل مقبول فكتزول يعني حالة صفة الاضطراب وأنا ذلك كان عمله بالرواية كان نظره العامل بالرواية التي تكون راجحة لما كان رجحه بين روايتين وإذا كان جمعوا كان عملوا بان الروايه اللي هي في الجمع اللي هي اقوى هي اللي كان كنقدموها وكان عملوا بها وقد قسم العلماء الاضطراب الى قسمين وهناك تقسيمات أخرى باعتبارات مختلفة ولكن لعلنا نترك تلك التقسيمات إلى الدورة الثالثه فمثلا بحسب موقع الاضطراب قالوا بانه مضطرب السند ومضطرب المتن وقلنا ايضا كما سبق بان الاضطراب السند هو اللي كيكون زف اكثر والاضطراب في في المتن هو كيكون اقل اضطراب السند يعني كما مثلنا بحديث شيبة اليهود وأخواتها. واخواتها هذا الحديث كيقول كي فيه الترمذي حسن غريب وكي يقول فيه غيره بأن هذا الحديث من المرسلات من المرسلات على كلين الآن القصد للقصد الحكم وتخرج الحديث إنما القصد بأن هذا الحديث وقع فيه اضطراب لأنه حتى لنا قال بأن هذا مضطرب لأنه لم يروى إلا من طريق أبي إسحاق لكن اختلفوا عليه كما قلنا سابقا اختلفوا عليه في على نحو عشرة أوجه كذلك عندنا مضطرب المتن يعني بحال الحديث اللي رواه الترمذي عن شريك عن ابي حمزه عن الشعبي عن فاطمه بنت قيس رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه عن الزكاه فقال ان في المال لحقا سوى الزكاه ان في المال لحقا سوى الزكاه هذا حديث رواه الترمذي وابن ماجه بلفظ اخر ليس في المال حق سوى الزكاه هذا الحديث يقول فيه علماء الحديث وغيره هذا مضطرب لا يحتمل التأويل وممن يقع أيضا يعني يقع لاضطرافه مثل السند والمتن على كل هذه أخرى إن شاء الله يعني المثال السند فقد يقع أيضا للطراب يعني ربما يقع من راوي واحد مثلا هذا الراوي ربما يروي لنا الحديث وما كيرويش من وجه واحد كيروي من أوجه مختلفة وهذا اذا كان راوي واحد ممكن يقع الاضطراب من راوي واحد وهل يمكن أن يقع الاضطراب من جماعة من رواط الجواب يمكن بأن يروي كل منهم الحديث على وجه يخالف روايه الاخرين يعني لا يتفقون في الرواية ولا يتفقون على طريقه واحدة فهذا يكون الاضطراب حادث وثابت في الجامعه وقع في الجمع واقع في الجامعه الاول واقع في الـ الـ الـ الـ الواحد الواحد طبعا المضطرب من قبيل الضعيف المضطرب معروف انه من قبيل الضعف لان إذا جينا باش نتكلموا على الحكم دياله مثلا حديث ليس في المال هذا ليس في المال حق سوى الزكاه هذا وقع له في لفظه ومعناه في لفظه ومعناه ولكن في سند الترمذي يعني في في ايضا راون ضعيف يعني راون ضعيف إذن ما يصلحش يكون مثال هنا لنما قلنا على أنه يمكن الجمع بينهما بحمل ان حمل واحد على الاخر الواجب على المستحب ها الحق في الاول على المستحب والحق في الثاني على الواجب يعني لو كانوا بجوج بهم صحه مع ان الحديث ضعيف إذن ايضا الحكم ديال هذا النوع هذا الحكم طبعا الحديث ديال المضطرب ضعيف ولكن متى؟ على إطلاقه؟ لا مشي على إطلاقه إذا تعذر لنا الترجيح وتعذر لنا الجم تعذر لنا الجم فاشغل يكون الحديث يكون ضعف لأن آنذاك الضعف يعني كيشعرك يشعرك ويخبرك بعدم ضبط رواته ولكن كما قال بعض العلماء قالوا لكن اذا كان الجمع والترجيح وغيكون الراوي ثقه وين وقع على الاختلاف او وقع على الاختلاف في اسم راوين او اسم ابي او نسبته ولكن كان الراوي ثقه هذا حدث في اضطراب ولكن رغم الاضطراب الذي حدث الحديث صحيح حديث صحيح ولذلك الحديث من هذا النوع هذا بهذه المثابة كثيره في الصحيحين كما قال بهذا كثير من العلماء وحتى الزركاشي قال هذا وبين وإذا كان خفيف الضبط فهو الحديث حسن إذن فيمكن أن نقول في الحكم حكم الحديث المضطرب طارة يكون ضعيفا متى؟ إذا تعذر الترجيح أو الجمع وطارة يكون صحيحا وصحيحا أو حسنا إن أمكن الجمع أو الترجيح مع كون الراوي ثقة أو وقع الاختلاف في اسم راوين أو لا في اسم أبيه أو في نسبته وقال يكون الراوي ثقة هذا وإن حدث اضطراب الحديث صحيح. حديث صحيح وقد يكون حسنا فإذا كان يعني كامل الثقة والضبط الضبط التام فهو صحيح الضبط الخفيف فهو حسن يعني, يعني لا الضبط التام ولا الخفيف فهو ضعيف هو ضعيف المؤلفة اللي ألفت فيه فيما أعلم كين المقترب في بيان المضطرب هذا الحافظ بن حجر كتاب آخر المقترب أيضا نفس الاسم من حكم الاضطراب يعني لأحد العلماء المتأخرين لكن نسيت الآن اسمه قد قرأت الكتاب ولكن لا أستحضر الآن اسمه فهذا يعني أجاد وأفاد ذكر يعني تقريبا ما ذكره الحافظ وزيادة وزيادة هذا الكتاب موجود الآن في المكاتب وفي الأسواق هذا جيد أيضا في في ماذا في الحكم على الحديث المضطرب وحكمه قلنا ما ذكرنا لكم طارة ضعيفا وطارة صحيحا وطارة حسنا الأسئلة ما هو الحديث المضطرب لغة وصيحة إلى كم ينقسم الحديث المضطرب لكن من قسم الحديث المضطرب وما هو سبب ضعف الحديث المضطرب وأيضا ممن يقع الاضطراب هل من الواحد أو من الجماعة أو, أو منهما معا وأيضا ما هي أقسام الاضطراب وما هي شروط تحقق الاضطراب وما هي أشهر المصنفات فيه أشهر ما هو أذكر المثال لكل قسم ذكر مثال لكل قسم هذا باختصار فيما يتعلق بالحديث ماذا المضطرب ولهذا قال المصنف رحمه الله والاضطراب يعني من ما تكلم في قضية الاضطراب قال وهذا النوع الخامس والعيشون قال وذو اختلاف أي الحديث صاحب اختلاف يعني سواء كان في السند أو في المتل أو في إمام عنه فهو المعروف عند أهلي هذا الفن بالمضطارب عند أهيل الفني قلنا التصغير هنا للتعظيم والتفخيم وبعضهم قال على أن المصنف رحمه الله تعالى اضطر إلى التصغير لماذا؟ للاتزان, للاتزان. فيكون التصغير جاء به لتمام النظم لتمام النظم وقال الفن الفن يعني طبعا غير محمود عرفا وأما من جهه تصنيف وهذا ما يطلق عليه الآن من العهر ومن الزنا ومن الفساد ومن الحفلات الأغاني التي تضم كل ما الموبقات ومن المسلسلات الهابطة والساقطة ومن الأفلام الخليعه وغير ذلك هذا يسمى عندهم فن بل ومن القصص التي تكتب في الكفر والزندقة والضلال يقول له فن فن كلمة فن كلمة جميلة ولكنها اساء استعمالها عسى الشيوعيون قبحهم الله ولعنهم استعمالها لذلك لاحظوا هنا عندنا في بلدنا في المغرب يعني عندما كان الشيوع الخابيث هو وزير ما يسمى عندهم بالفن والتربيه يعني كان حرم ومنع المصحف أن يباع في المعارض بينما كتب الكفر وكتب الزندقة وكتب العهر والخنا وأيضا الأفلام الساقطه والهابطة والمسلسلات العائرة هؤلاء خبثاء إذ كيف يقال لهؤلاء بأنهم فنانون؟ وللأسف، الأسف أصبح الآن من أراد أن يسوق بضائعه لابد أن يأتي بهؤلاء الساقطين قطع الطريق وهؤلاء الخبيثين، هؤلاء الخبيثون ماذا يأتي بهم؟ لماذا؟ لتسويق بضاعته ضلالا وخنا وخبثا وزنا، فلذلك لقد قلت. بأن هؤلاء الحكام أنفسهم يعني يتبجحون ويصاحبون هؤلاء المجرمين هؤلاء المجرمون فقد قلت في قصيدة تحت عنوان الساعة الحمل الثقيل والسيف الصاقيل الحلم الثقيل الحمل الحمل الحمل الثقيل والسيف الصاقيل رعاة الورا ماذا التجبر ويحكم؟ يعني ما هذا التجبر ها التنبيه محذوفه أما فيكم شهم كريم خلاقي الجواب لا رغائبكم كأس وعود وقينه فأما كتاب فهو رهن ووثاقي كتاب الله عز وجل رفاق الهوى خلانكم وصحابكم وما كان اولو حكمة, أول حكمة برفاقي تسوقون للسجن الثقات التقاتا بغلظه قل الثقات او تقاتا كشأن قطيع الضعن أي مساقي تذيقونهم كأس العذاب مريره فيا بؤس من شرب ويا بئس ساق وتلهون لا تلو على نفس جائر بشكواه مما من بلاه يلاق يلاقي, يلاقي كأني بأقلام الرقيم صوارما سيوفا كأني بأقلام الرقيم صوارما ستحصدكم من بعد ضرب نطاقي هذا يعني الحصار وهذا فلا تركنوا للأمن فالريح قادم هذا إشارة إلى ما وقع في تونس وأيضا الآن مصر ولعل للانتقال إلى مكان آخر إن شاء الله فلا تركنوا للأمن فالريح قادم عصوفا سيرضي صرحكم بمحاق وإلا تتوبوا للإله فإنكم شوارد في الآفاق أهل نفاق رعاه الورى بين اليدين أمانة لديكم فصونوها بغير شقاق والله تعالى ألم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.